بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق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 ونفضل بعضها على بعض في نكل ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون وان تعجب فعجب قولهم أيذا كنا لَفِي لفي أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك لغلال في أعلاقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون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 فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَلَا هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ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 وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ لا يَسْتَجِيبُونَ لَهُ بِشَيْءٍ إِلَّا كَبَاسِطِ كَفَّيْهِ إِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاهُ وَمَا هُوَ بِبَالِغِهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ ولله يسجد من في السماوات والارض طوعا وكرها وظلاله بالغدو ولا صال قل من رب السماوات والارض قل الله قل افاتخذتم من دونه اولياء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 وَمِمَّا تُقِدُونَ عَلَيْهِ فِي النَّارِ ابْتِغَاءَ حِلْيَةٍ أَوْ مَتَاعٍ زَبَدٌ مثله. كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْحَقَّ وَالْبَاطِلَ فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ لَمْثَالًا لِّلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا Słuchaj, Panie Przewodniczący, Panie Komisarzu, Panie Komisarzu, Panie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 أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم, ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صدروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وَأَقَامُ الصَّلَاةَ witam مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ serdecznie, witam serdecznie, بِالْحَسَنَةِ serdecznie, لَهُمْ عقب الدار.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 كذلك أرسلناك في أمتي قد خلتم قبلها أمم لتتلوا عليهم لتتلوا عليهم الذين أوحينا إليك وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا اله الا هو عليه توكلت واليه متاب ولو ان قرانا سيرت به الجبال او قطعت به الارض او كلم به الموتى بل لله الامر جميعا أفلم ينقص الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدن الناس جميعا ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قرعه نوتحل قريبا من دارهم حتى ياتي وعد الله ان الله لا يخلف الميعاد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 يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب وَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ أَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ فَإِنَّ مَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ فَإِنَّ مَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَا الْحِسَابُ أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَاثِلُ الْأَرْضَ نَقْصُهَا مِنْ أطرافِهَا